وَمَن لَّا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا وَإِنْ أَرْسَلْنَا ذاء آه الا آه بالباء الضرا الى ان لو يضرون بالغاخذ الا بالباء الضرا الى ان لو